كَعُدْتُ مِنْ سَرَابٍ فِيهِ تُهْتُ وَعَلَا وَتِهِ شَضَايَا نَذَبٍ فِيهِ تَهَيْتُ إن لله عبادا فطنى طلقوا الدنيا وقافوا الفتنى نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنى جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة في <تصفيق> اسمع <تصفيق> <تصفيق> من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه الله ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ما فيش فايدة هتفضل تجري شمال ويمين وشارق وغرب ولن تحصل من الدنيا إلا ما قدر الله له كنت في أمريكا وطلب مني إخواني في ولاية نيويورك أن أذهب معهم لأزور رجلا وسع الله عليه ورزقه تجارة واسعة لكنه لا يصلي ولا يساهم مع إخواننا في المركز بأي دولار فقال يا شيخ محمد يليد تأتي معنا لتذكر هذا الرجل بالله لعل الله عز وجل أن يرقق قلبه بكلماته قلت يالله فانصرفت معه فدخلت عليه في تجارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله وذكرته بالله فما تذكر وذكرته بكلام رسول الله فما تأثر وذكرته بالآخرة فما تحرك قلبه والإيتب يقول لي يا شيخ محمد ما تتعبش نفسك تقول له قزاك الله خير ريحتني كنت أقول لي من أول فلما الآن ازعلت وغضبت وتألمت لا لشيء إلا لبعده هو عن الله جل وعلا فقال لي ما تزعل أوعدك قلت خيرا إن شاء الله قال أوعدك لما أرجع بلدي أبني مسجدا لله وأتفرغ فيه للطاعة والعبادة قل جميل جميل هاتي ورقة وقلما قال ليه خير قلت ما تخافشي هاتي ورقة وقلما قال وما تريد بهم قلت أريد أن أكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت حتى لا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت المسجد وتفرغت للعبادة والطاعة فضحك. وقال لي والله يا مولانا ده الدولار ده فتنة والدولار ده مصيبة صدق بالله مولانا قلت لا يا إلا الله قال والله يا مولانا بتجيل حالة صداع أطلع الورقة ممت دولار أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال قلت له أنت عبد للدولار الدولار إلهك الذي تعبدك وقبلتك التي تتوجه إليه وليس هذا الكلام من كيسي انا بل هو كلام الصادق الذي لنطق عن الهوى قال تعس عبد الدرهم فجعل الدرهم إله لهذا العبد العابد له تاعس عبد الدرهم تاعس عبد الدينار تاعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلن تكش ولا حول ولا قوة إلا بالله فيظل عابد الدنيا يجري شمالا وجنوب من وشرقا وغربا ولن يحصل ابدا من الدنيا الا ما قدر إلا الله له إليك عد من سراب فيه تبت وعلا وتهى شبايا ندم فيه انتهى